فانت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاءك قره عيني ووصلك منى وإليك شوقي وفي محبتك ولهي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي